ولا تطع كل حلافي مهين هم نازم الشاء بنميم من ناعل الخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مليون وبنين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 اللَّا يَدْخُلَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 سَنَأَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِيمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّ غَرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عَدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ